الله الرحمن الرحيم وَإِنُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَةٍ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَةٍ كَلَّا لَيُنْبَثَنَّ فِي الْحُطَمَةِ فما أدراك ما الحطمة نار الله المقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة